وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أتى وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون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 من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 والجن خلقناه من قبل من نار السَّمُومِ وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجبين فسدد الْمَلَائِكَةُ كلهم أجمعون إِلَّا إِبْلِيسَ أبى أن يكون مع الساجبين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 ضِ وَلَا أُنْوِيَ نَهُمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ لما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزهم قصور إن المتقين في جنات وعيون ودخلوا هذه آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخردين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنتم ذٰلِكَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم عَن طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجَدُونَ قَالُوا لَا تُؤْذِ الْإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل بوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل قال إنكم قوم منكرون قالوا بل بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصارفون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفث منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء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 أمرك إن لهم لفي سترتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطارنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك آيات وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآفية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 أصبب ما تُنَارُ واعرض على المشركين إنك فِيَكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذينَ يَتَعَلَّونَ لَعَلَّهِ إِلَهٌ آخَرَ فَسُو فَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ